واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء جيادة في الكبر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرنونه عاما واطئ الردة ما حرم الله لواطئ الردة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سُرور أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا بِئْرًا لَكُمْ فِرُوفٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثَقُلَتْ مِنَ الْأَرْضِ أَرْضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إن إِلَّا تَخْفِرُوا يُعَذِّبْكُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدَّ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَذَرُهُمْ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَد نَخَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَتَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اذْكُرْنِي ۖ قَالَ حِبَّانِكَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَن والله سكنته عليه وان يده بجنود لم ترها وجاءت كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم